البيت شديته وجبت العناوين واللي انظمت هناضره في أتعب عليها أيام وشهور وسنين حتى يجيب نلقي صايد محلا والشعر له عندي سلوم وقوانين ومنقحه عن كل ملاه زلا ويا راكب اللي مركبها المعاني أهل الديون المجح فهوى للذلة مركاب الشوخ المجتمع والسلاطين الليل هم هيبة وإزاهم الله في كساره داعش بعد مصد زن الفين امميزات تشلع الهلاء مسامها اللي يمسك المال يحسين خوف ان تجي لفرم قبيل خلا سودي ما كنا هل اللي يقول خله لعنا واللي مسفهلا تنزل في واللي لكن انت لا تتشر لصاحب هوين يوم اني سوا قهت وساوت الله من يظهر شوي ضيبين إن المظل يندفع بها المظلة ولا يقول الصاحب هبين هلبين واش تنتظر يلا توكل على الله ولا شعي طبل ونهي شكك بناسين بدرا طلع في غير وقته حلا ياخذ على خطه صكوك وبراهين المنافسه في طرق تغير ظل لا يا ضحكك ان هدا ما فلعين في عيوني من عيت عيونا تهلا يا طري علي اصطب يساري ويمين اليا قفته والنظر ما يزله الشيخنا قد مواطنيها الحجاجين من عقب طيب أهل العرب جاهز الله ويا ناقي دال ألوان بهديك لونين خذ ما تبي واللي تخلي خلا بين المواتر يظهر شوي ويبي كن المظل يندفع بال